أَمَجْنُون فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ في فِي وهو وَهُوَ مُلِيمَ فَرَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمَ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَدَّرُكُم مِّن شَيْءٍ ۖ وفي ثمود ابقيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فاخذتهم الصائقة وهم ينظرون فما استقعوا من القيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيب وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ماءت الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتباصوا به بل هم قوم طابون فتبل عنهم فما أنت بملون وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين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 ربهم وبقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكين على سرر مصوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرهم بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغء فيها ولا تاثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لولو مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنك فمن الله علينا ووقان عذاب إن قالوا إننا قوم عامل قالوا انكم مقالوا انكم والذين يتنازعون في كاس سللهم فيها ولا تاسيم ويطوف عليهم غلمان لهم كانهم لؤلؤ مكنون ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لولو مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وبقان عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بتاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أهلا بهذا أم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 بسم الله الرحمن الرحيم والنجمي ذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إنه إلا بحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستبى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفواد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رأاه نزلة أخرى عند صدرة المنتهى عندها جنة المآل أوى. إذ يغشى الصدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما تضى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنسى تلك إذا قسمة زيذا إن هي إلا أسماء سميتمها أعطم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهب الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فللللللللللللللللللللللللللللللل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 وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك باسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تبلى وأعطى قليلا وأكدا أعلم بمن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 ربنا ربنا رب الشعراء فانه اهلت اعادن الاولى وطمود فما ابقا وقوما محمن قبل انهم كانوا هم ازلموا تطوا الله اكبر سمع الله لمن حمده الله ربنا Allah has left, Allah has left, Allah has left, Allah has left.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 <تصفيق> أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا وعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في سرح موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة مزر أخرى الله أكبر. ان لله ما الحمد الله ربنا لك الحمد انتي باركتي الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام علیکم بے اللہ السلام علیکم اللہ. اللہ اللہ. اللہ اللہ. <تصفح> <تصفح> رک اللہ احسن الخالقین پہلی رکعت میں سجدا ہے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 من نطفة إذا تمنا وأن عليه النشاة الأخرى وأنه هو أغنى واقنا وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عدن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم باطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى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 Allah بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعه وانشق القمر وانيروا ايتين يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر حكمه بالغه فما تغني النذر فقبل عنهم يوم يدعو الداعي شيء نكر خش عن ابصارهم يخرجون من الاجداث لهم جراد منتشر مفتعين الى الدار يقول الكافرون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 ولقد طرتناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونزر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونزر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كانهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونزر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنزر فقالوا أبشر مننا واحدا نتبع إنا إذا لفي ظلال وصعر أولقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتذر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعطر فكيف كان عذابي ببا ننظرر إن أرسنا عليهم صحك ضاحك فكانوا كشيم المحظير وولقد السرن القرآن للذكر فه من نذكير كذب الطاموط بالذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عمدنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنظرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راغدوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الله أفضل. سمع <تصفيق> الله لمن حمده اللهم ربنا ربنا سمعنا ليه وبارك الميني الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. الله أكبر.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 ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فاخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر ام يقولون نحن جميع منتصر سيهزموا الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة ودهاب امر ان المجرمين في ظلال وسعر يوم يصحبون في النار على وجوههم ذوقوا ما سسقر ان كل شيء خلقناه بقدر وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر ولقد اهلكنا اشياعكم فهل من مذكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر ان المتقين في جُنَّاتٍ وَنَهَرٌ فِي <سؤال> اللہ علیکم و اللہ السلام علیکم اللہ, <سؤال> اللہ اکبر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 لا بشيء من ربنا انكذب ولك الحمد خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمهك ربنا انكذب ولك الحمد رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمهك ربنا انكذب مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأيالاء ربكما تكذبان لا بشيء من أن تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأيالاء ربكما تكذبان لا وله الجبار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشعي من يمك ربنا نكذب ولك الحب كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشعي من يمك ربنا يسأله من في كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك ربنا سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء يا معشر الجن والإنسي لاستطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبيعيه يا هلاء ربكما تكذبان لا بشيء منه <تصفيق> يرسل عليكم أشواذ من نار ونحاس فلا تنتصران فبعي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من ذلك ربنا نكذب ولا فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب لك فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك ربنا يعرف المجرمون بسيماهم فيوخذ بالنواصي والأقداق فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نئفك ربنا نكذب <سفح صفيق> هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربك ما تكذبان لا بشيء من يمك ربنا نتذكر لك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب ولك الحمد ذبات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب ولك الحمد فيهما عينان تجريان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا بِشَيْءٍ مِنْ عِندِ رَبِّكَ أَنْ نُكَذِّبَ وَلَكِنَّ لَهُ لَا بِشَيْءٍ مِنْ عِندِ رَبِّكَ أَنْ نُكَذِّبَ وَلَكِنَّ لَهُ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي علاء ربكما تكذبان لا بشيء من يمك ربنا نكذب ولك الحمد فيهن قاسرات الطرف لم يتمثهن لإنس قبلهم ولا جان فبيعي علاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب ولك كأنهن الياقوت والمرجان فبيعي علاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب ولك هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبئس يلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب ولكل ما جنتان لا بشيء من مُدْهَامَ دَال فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا بِشَيْءٍ غَيْرُ رَبِّكُمَا فِيمَ مِنَ الآيَاتِ نُنَضَّاخَتَ فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا بِشَيْءٍ فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب ولك الحمد فيهن خيرات حسان فبيأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من يمك ربنا نكذب ولك الحمد حور مقصورات في الخيام فبيأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من يمك ربنا نكذب لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبيي علاء ربكما تكذبان لا بشي من نعمك ربنا نكذب مُتَّكِئِينَ على رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ فَبِأَيِّ آيَةٍ لَّرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَلَامٌ شَيْمَن يَوْمَ يَقُومُ الرُّبَّنَ كَذِّبُوا وَلَكِن بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الباقعة ليس لبقعتها كاذبة خافذة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة الله أكبر سناء الله لمن حمده اللهم لا عدوان الا بما شئت الله اكبر الله اكبر, الله أكبر.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 بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الواقعة ليس بقاءت ها كاربة قافذة الرافعة اذا رجت الارض رجا الجبال بسلا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه واصحاب المشامه ما اصحاب المشامه والسابقون السابقون اولئك مقربون في جنات النعيم فلتم وقليل من الآخرين على سرر موزونة متكين عليها متقابلين يطوف عليهم ملزان مخلدون بأكواب وأباريق وكاس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال لؤلؤ المثنون جزاء بما قالوا يا ملول لا يسمعون فيها لظا ولا تأثيما الا كل سلاما سلاما وصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في صدر مخدود وطلح منشود وظل ممدود وماء امسكب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وبفرش مرفوع انا انشأناهم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 اننا مبعوثون اباءنا الاولون قل ان الاولين والاخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم فما انتم ايها الضالون المكذبون لاكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شربهم هذا نزرهم يوم الدين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 Zari <mimics> Rood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 نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقضين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمذاقع النجوم وإنه, وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطخرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنت فَتُمِدُّون وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّ لكم تكذبون فلولا إذا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَلَحَنٌ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا فلولا فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ تُمَّ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ, الم إن كان من الْمُقَرَّبِينَ فَمَرْحَمْهُ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 على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرغوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستغي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلهم له وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيذاعفه له وله أجر كريم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 له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكن لكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم الله مولا وبيس المصير ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كاللون أوت الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصد ذَٰلِكَ وَالْمُصَدِّقَاتُ الله اللَّهِ طَرْدًا وَأَقْرَبُ اللَّهِ طَرْدًا حَسَنًا, حسنا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أولئك صحاب الجحيم مر سام دہ